قالت يا اني هر ما لونني اؤنخ الى انكته بكل انه من سليم ما الله الله الله الله ما يكرمك انه من سليم الله الله وا عليك يا رب العالمين